ثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ثُمَّ أَفَتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يَنصَرِقُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَشْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً فادعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله منجيكم منها ومن كل كرد ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أساس يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مِنْ يَمِينِكُمْ أَوْ مِنْ شِمَالِكُمْ أَوْ يَأْرِبْكُم شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَيْهِمْ يَسْقُطُونَ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 وإما ينس أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين